فَآامِرُ منَِّه وَسُونِهِ والّور النَّذِي أن زَلْناَا واللهُ بِماَا تعملونَ خَبير يَوْمَا يَجمععكُم يَووم الْ الجذَانِكَ يَوْومُ التغاب وَمَ يُؤْمِم بِاللههِ وَيَعْعملَ الْ الصالِحَكَفِّر ُ سَئاتِهِ وَُيدَقِه يَّات وَدَخِلْه جَّات تجرمٍ ت تحتًاأَن رخَالدينين فيِيهَا عبد.